إنك ما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا ترجلوا إلى الذين ظلموا فتمسقون واتمسكم النار وبالكم من دون الله من أولياء وبالكم من دون الله من أولياء ولا تنصرون وأقل الصلاة لا تطرف النهار وثلثا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الاولواتي الذين ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن اذن جينا منهم والذى الذي ظلم ما من وأهلها مصلحون ولو شاء ربك ولذالك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملا أن جهنم من الجنة لاملا أن جهنم من الجنة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 كانتكم إنا عابلون وانتظرون إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ الْعَمُورِ سمع الله لمن حمله ربا Allah. oh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 إلى الصراط صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كانوا مذنونين قال سألني الله حنيفا ولم يقم من المشركين شاكرا لألهمه إجتباه وأهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حليفا لا يختلفون فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسات وجادلهم بالتي هي أحسن. إِنَّ رَبَّكَ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يبكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين